وإليه النشور أميرتمن في السماء أن يخسف بكم الأرض أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمين سَلَعَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرُوَّ عِلَّة الطَّيِّرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَنِ إِن 126. هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 127. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه اهداءا من يمشي سويا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون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 فتنسي وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أني فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ